قد خطر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته حتى يَغُونَ أَوْذَارَهُمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْذَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم أَلَا سَاءَ مَا يَذَرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَذَّاوِلْ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من بَأِ الْمُعْسِلِينَ وَإِن كَانَكَ بُرَاءٌ لَكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ شُلَّمَ فِي السَّمَايِ فَتَأْسِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْفُدَى